يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشاركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فألتمسوا الله يلرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتون وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله لرور